زه دا کوم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 اول <تصفيق> قول a ab دا <تصفيق> در قام كده وقعنا على الخيانه فانك سال مقاله الاعين وبانت السرور اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قالوا <سؤال> كان خير ما شاء الله <سؤال> آمين